Bismilla, herra, me, herra, jūn. O lailina, jaunša, o naharida, ta džala, o mafana, pandanka, o mafona, 119. وستغنا وكذب بالحسنى 110. فسنيسره للعسرى 111. وما يغني عنه ماله إذا تردى 112. إن علينا للهدى 113. لنا للآخرة والأولى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 我 le sefayaru